بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِبَادِكُمْ لِبَادٌ أَنْتَ بَطَأَ عَمَالُكُمْ أَنْتَ هَبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَذُوا la latina y una بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا على ما فعلتم كُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَأَذْلَمَّ مِنَ اللَّهِ مَا نِعْمَا تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلهوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكرين عرب وقبائل ليتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا كلن تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا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 ماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموكم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء